بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ عادٌ بِقَارِعَةٍ فَأَمَّا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 119. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 110. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 111. فيومئذ وقعت الواقعة 112. وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية 113. والملائم 111. ونعش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 112. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 113. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 114. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة في يوم اذن وقعت الواقعه وعن شقفت السماء وفجيه يوم اذن وهي وهي ملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقه يوم اذن ثمانيه يوم اذن تعرض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 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُم بَشَرًا فَاقِهِينَ فَيَقُولُ هَٰذَا وهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه قطوف مدانيه كلوا واشربوا فنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه وان من موت كتابه بشماله فيلقي كتابي ولم ادري ما حسابي يا ليتك كانت القاضيه مخله ما عني مالي يا لك عني سلطان يا خذوه فغلوا صلوا ثم في سلسله درعنا 70 ذراعا فاسلكوا وانما من موت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابا ولم ادري ما حسابي يا ليتها 122. ما أغنى عني مالية 123. هلك عني سلطانية 124. خذوه فغلوه 125. ثم الجحيم صلوه 126. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذرا 119. <تصفيق> إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 110. ولا يحض على طعام المسكين 111. فليس له اليوم هاهنا حميم 112. ولا طعام إلا من غسلين 113. لا يؤمن 119. ولا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم 110. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 111. ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون 121. ولو تقول علينا بعض الأقاويل 122. لأخذنا منه باليمين 123. ثم لقطعنا منه الوتين 124. فما منكم من أحد عنه حاجزين 125. وإن 119. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 110. وإنه لحسرة على الكافرين 111. وإنه لحق اليقين 112. فسبح باسم ربك العظيم